ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يطرب الله للناس أمثالهم وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبًا قَاطِعًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً إما فداء حتى تضع الحرب أو سارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا الذين آمنوا إن تنشروا الله ينشركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أحمالهم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 فَلَمْ يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ بِنْ قَبْلِهِمْ تَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا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 تقول فيها أنهار ممائن غير آس إنها أنهار ممائن غير آس وأنهار من لبل لم يتغير طعبه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل وصفوا لهم فيها من كل الثمرات وموفرة من ربهم وموفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقماء. حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا إن عندك قالون الذين أُوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم وذبعوه تَتَنَازَعُونَ الدَّهْرَ مُنْدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَعْمُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتًا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُ فَلَمْ آنَّهُ نَإِلَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ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 يُنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَوْرًا مَوْشِيًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوَلَا لَهُمْ أَوْ هُوَ قَوْمٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَنَصَدَقُوهُ وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَدَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَبْصَرَهم وَأَضَلَّ صِرَّهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْغُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنْ قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم وكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذارهم ذلك بأنهم متابعوا ما أسقط الله وكرور القنوف فأح. أحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أفغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرف هم بشيمهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نفل حتى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشارق الرسول ممن ما تبين لهم الجدال ليضر الله شيئا ليضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. لا أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهلوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وَإِن تؤمنوا وَتتقوا يُعطيكم أجركم وَلا يسألكم أموالكم إِن يسألكمها فَيُحفكم تبخلو وَيخرج أضالكم فَإِنَّمَا يَبْقَى عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ ما لا يكون أمثالكم.